قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكفرت من الخير وما مسحني السوء إن أنا إلا نبي وبشير لقوم والذي خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ثمرت به فلما أتقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاترين فلما آتا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ سُقْيَا فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْرِفُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لهم نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمَذَلَّةِ يَتَّبِعُونَّكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَأَنذَرُهُمْ أَمْ أَنْتَ تُشْرِكُونِ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ فَأَلْكُم فَتَدْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ألم أوجد يمشون بنا أم لهم أيدي يبطشون بنا أم لهم آيون يبصرون بنا أم لهم بادان يسمعون بنا قل ادعوا فركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون